نَرَىٰ أَنعَمْتَ عَلَيَّ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيَّ وَلَٰكِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وقومه يعبدون الا الذي فطرني فان انه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقب لعلهم يرجعون بل مدعوتها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 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرنتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا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 سَوَّاهُ وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَذْكُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عليها تَكُونَ وَثْرُ فَ وَإِن كُل ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ إِنَّ دَرَجَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لهم قرين لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم تهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعض فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال موسيق أبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ لَكُتِبٌ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إليك إن عليك على صراط مستقيم وان انه لذكرك ولقومك وسوف تسالون واسال من ارسلنا من قبلك من رسلا اجعلنا من دون الرحمن الهات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 أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلم كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينخثون ولا ذا فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملت مصر وهذه الأمنار تجري من تحت أفلا تبصرون أم أل خير من هذا الذي هو مهين يكاد يبين فلولا انقي على عليه اسوره من ذهب او جاءه الملائكه مقتري فاستخف قومه فاثاروه انهم كانوا قوما فاسقين لما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين